ندوة عن العولمة كانت ندوة مفيدة لماذا لم تحضري؟ كنت أمس مشغولة زارنا بعض الضيوف حضرت الندوة معظم مدرسات الجامعة وطالباتها ماذا حدث في الندوة؟ كانت المتحدثات فريقين فريقا يدعو إلى العولمة وفريقا يرفض العولمة وما حجة كل فريق؟ يقول الفريق الأول